وحملناه على ذات الوحيودوسور تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية فهل من مدرك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 أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخلم منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن طيفه فطمسنا أعينهم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 تصير سيهزم الجمع ويؤلوا الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أداها وأمر إن المجرمين في ظلال وسُعُر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مأس سقر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ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 وقتا <تصفيق>